في محل جار بماذا؟ مالا وهنا الفلكي أيضا مجرور لماذا يعني أعادنا الجار أم لا يعني كما في الآية الجار أعيد بعد لا بعد الواو والعاقصة أم لا نعم اذا هذا الأسلوب يقولون هذا الأسلوب الصحيح إذا أردت أن تعطي اسما ظاهرا على مضمر مجرور محلا فلا يجوز ذلك الا باعاده الجار أما هنا أسراء المتواتره ما هي؟ تسألون به والأوحاة تسألون به والأرحام. لكن هناك تراءء أنجزت تراءة بروانية وقراءة قرآن كلها يحتج بها فالأوحاة على تقدير ماذا إذن ولا يوجد ماذا؟ ولا يوجد عود الجار اذا قال يجوز عبط الاسم الظاهر على الضمير المجرور محلا ولو لم يعد ماذا الجار اذا على هذا نقول ماذا على هذه القراءه يجوز أن نقول المرأت بك والزيد أم لا يجوز يجوز لكن ماذا قال على الأطح الأطح يتدل بالقراءة المتواترة والارحامه الارجح هنا النصب ام الجر النصب لماذا النصب يا اخي لعدم عود ماذا لعدم عود حرف الجر كما هذا وعليها وعلى الكل تحملون طيب نعم قال اما الاول فلانه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يجوز العطف قمتم وزيدا لا يوجد العفو على الضمير المفرد المتصل الا بعد التوكيد بضمير منفصل لقد كنتم انتم واعباكم انتم اذا رفعنا انتم لقد كنتم واعباكم ماذا نقول ها لقد كنتم واعباكم اما اذا اتينا بان لقد كنتم انتم اكدنا ماذا الضمير المتصل بضمير منفصل ثم جاز لنا العفو ام لا جاز العفو اما اذا لم يؤكد بضمير منفصل فلا يجوز ماذا لا يجوز العفو نعم لا يجوز العفو فلا يكون ماذا يا اخي نعم يكون النفو هذا على الافا طيب وأما الثاني ما هو الثاني يا اخي ما هو الثاني اذا ما هو لا, لا, لا مازلنا في القسم الاول يا اخي القسم الاول مرض في... بك وزيدا قلنا ما المانع المانع اصطناعي إذا اردت ان تعطف لا بد من عود ماذا عود الضمير واما الثاني فلأنه لا يجوز العفو على الضمير المخفوض الا باعاده الخافض الا باعاده ماذا الخافض كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون الخافض نعم ومن النحويين وهم الكوفيون من لم يسترق في المسألتين شيئا لا المسألة وماذا وهي ما هي الأولى ما هي الأولى لا ترى ما لا الأولى لا المثل اخي لا يجوز ان نعطف على الضمير المرفوع المتصل الا بعد توكيل المتصل للمنفصل اسكن انت كنتم انتم وهكذا طيب هذه المثله الاولى والمثله الثانية لا يعطف على الضمير المرفوع الا بعد عود ماذا الخافض نعم هاتان المثل طيب ما الصحيح فيهما الصحيح اشتراه التوكيد اللغضي هو عرض الخافض هذا الصحيح أما قلنا عند الكثيرين ماذا لا هذا هذين الشوطيس يعطين المسألتين فماذا يا أخي الآن نرجع إلى ماذا نرجع إلى المدخل لا تنهى عن القذيح وإسيانة هنا يجب ماذا يجب نقول لماذا يا أخي ها لانك اذا جعلت الواو عاطفه المعنى يكون فاسدا فالمانع معنوي وفي قمت وزيدا صناعي ما المراد الصناعي صناعه عند النحاس لا يجوز ماذا عفو الاسم على الضمير المرفوع المتصل الا بعد توكيده لضمير منفصل لكن اذا هذا هو الاصح مررت بك يجب نصف زيدا لماذا لعدم مررت بك وزيدا توكيد ما تقول مررت بك وزيدا انظر يا اخي قمت وزيتك مررت بك وزيتك المساله الاولى المساله الثانيه هنا نقول يجب النقب وهنا يجب النقب الواو هنا وهنا لا تكون عاطفه لماذا؟ هنا اذا جعلت الواو عاطفه يشترط توكيد ظاهير منفصل ان أنا انا وهنا اذا جعلت الواو عاطفه يشترط اعاده ما له اخو اخو لا وصفه وادي زيد طيب يا زيد هنا المثل الاولى ما هي ما هي المثل الاولى أن الضمير المرفوع المتصل لا يعطف عليه الا بعد توكيده لضمير منفصل المثال الثاني ان الضمير المرفوع لا يعطف عليه اسم ظاهر الا بعوض خافض اي لا في هذا على اللفظ وجوب ماذا وجوب اللفظ والثانيه الان انتقلنا من الحاله الاولى الحاله الثانيه ما هي الحاله الاولى بين ما هي الحالة الأولى؟ ما هي الحالة؟ الحالة الأولى؟ ما ما هي المسألة الأولى؟ الحالة الأولى؟ حسن وجود النقص. وجود النقص إذا امتنع من العصي مانع إذا منع من العصي ما نع معنوي أو مانع ما هي نحول؟ ما المسألة؟ الحالة الأولى؟ وجود النقص إذا ماذا؟ مراسة؟ إذا نعم. معنويا أو نحويا طيب الحال الثاني ترجح النف أن يترجح المفعول معه على العصي. وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأحي كن أنت وزيدا طيب يا أخي إذا رفعنا كلمة كالأحي كن أنت وزيدا طيب ممكن نقول وزيدا ها بين سانتا وفرانك كلمه الاخير لا ها بماذا بين سانتا وزيدان بين انت وزيدان بمعنى الضمير المتصل الضمير المرفوع مع ده مؤكد طيب يا اخي لكن هنا كالأخي كن أنت وزيدا كالأخي وهنا لا يقال كالأخوينو كالأخي فأتبارنا هذا آخر شيء كن أنت وزيدا كالأخي سيب هنا يترجح النظر لماذا؟ يقول وذلك لانك لو عصفت زيدا على قميلك يكون لازم أن يكون زيد مأمورا كن أنت لم المأمور؟ أنا. يعني لأن زيد أخوان غير زي موجود الزيت في مكان ما لا يزمع انتطار فمثلا الأب يقول لابنه زيد يقول يا زيد يا ابني كن أنت أو ابنه ما زيته عمو يا عمو كن أنت وزيدا كالأخي كن أنت اسمه مارا ابن مثلا عمو كن أنت وزيدا كالأخي من المامور من المخاطر ابنه لا زيد فإذا جعلت زيدا معطوفا على أنت نعم وأنت مرفوع، جعلته مرفوعا، أدخلته في خطاب، وأدخلته في ماذا في الامر كان أن زيدا هو المأمور أيضا زيد ليس في اختبار طيب أخي وذلك لانك لو زيدا على الضمين في كل لزمه أن يكون زيدا مأمورا وانت لا تريد أن تأمره وإنما تريد أن تأمر مخاطبا، بأن يكون معه كالأخي قال أن شعروا فكونوا انتم وبني ابيكم مكانا كل يسين من الصحاري فكونوا انتم وبني ابيكم بك يا اخي بني ابيكم فبني ابيكم منصوب على مفعول به منصوب على مفعول لماذا لا نعزب العفو لا لا ما له معنى ما معنى لا هو فارعا معنى عليه ان يكونونا نعم مامورين ايضا وهذا غير مراد نعم هكذا هنا قالت رجح معه على العطل سكونوا أنتم وزني أبيكم وقد استفيد من تنفيذ يكون أنت وزيدا كالأسي أن ما بعد المفعول معه أي ما بعد زيدا يكون على حسب ما قبله فقط انما بعد المفعول معه ما هو الشيء الذي بعد يقول معه كلأة كلمة نعم تكون على حسب ما قبلها فقط أي على حسب زيد مقرب لا على حسنه ما لا نقول كالأخوين وإنما نقول كالأخي من على حسن ماذا زيت فقط هذا هو الصحيح ومن من عليه المكيسان والسماع والقياس يحتضيانه وعن الأخفي جاغذ مطابقته فيه مع قياسا على العرض وليس للقوي نعم طيب. هذا إذا كان مفعولا معه بعد الواو فيكون ما بعد المفعول معه على حسب المفعول معه أما إذا كان معفوفا فعلى حسد إيمان نعم طيب الثالثة الحالة الأولماء هي قدر النظر الثانية ترجح النظر متى ترجح النظر؟ متى ترجح النظر؟ يا الله نعم والله تقول لك ماذا أنت؟ كان امدا وزيدا كالاخين فالمانع هنا نعم <تصفيق> نعم هنا صار في المانع نعم يا اخي ان يترجح العطف ويضعف المفعول معه لماذا يضعف المفعول معه ويترجح العطف يعني بحكم بعكس الحاله التاليه وذلك لا أمكن العصر لغير بعث في اللقر ولا بعث في المعنى الثاني كان هناك بعث في المعنى أم لا؟ نعم نحن قام زيد وعمر قام زيد وعمر هذا هو الدول الصحيح لماذا نحن قام زيد وعمر قام زيد وعمر لأن العصر هو العصر ولا مضعف له كيف على ماذا؟ على المفعولية على المصدر إنساء الله إلى هنا الحمد لله باب الحال قوي سجلات. ون رسول الله باب الحال باب الحال ووسط القبلة يقع في جواب كيسة تضرب اللصة مسوكا. يقع في جواب كيسة تضرب اللصة مسوكا. ويا سال باب الحال. والحاشية قار لها الآن لغة ما عليه إنسان من خير أو ماذا من خير أوسط ما عليه إنسان من خير أوسط نعم أما الوقت الذي أنت فيه يعني هذا شيء غريب الآن ليس بوقت نعم ما العلاقة بالوقت وإنما ما أنت عليه من خير شر ما أنت عليه من خير شر. فاليا تذكر تذكر وتؤمن كيف تذكر وتؤمن تقول حال حسن وحال حسنة كيف حال لك أن تقول حسن ولك أن تقول حسنه الحال تذكر ويؤمن تستعيز أصح وأرجع ماذا نقول حاله حسن أو حاله حسنة ويجوز أيضا يحكي كأنه لغة الحال تقول حالة حالة حسنة الحالة التي هو عليها الحالة صور لكن أفضل في استعمالاً هو ماذا حال حتى نأتوني دعو أيها أعجبتني حال المؤمن. أعجبتني حال المؤمن. أن نفتنا استعمال ماذا أن نفتنا استعمال عجل ماذا لديه حال أعجبتني ولما نقول ماذا أعجبني حال المؤمن أعجبتني حال المؤمن أعجبني حال المؤمن هذا اللي رسلنا عليهم كثير من الأوسط ولفظ الحال هنا يذكر أن والتعنيف أي تعنيف الفعل له وتدارف التعنيف الوصف له أكبر كيف تعنيف الفعل له أعجبتني آل المؤمن هذا أعجبتني السعر أنك نشعل أم لا طيب وتعليف الوصف له آل أتنس آل أتنس طيب قال وهو وصف مني اتب وهو يصفل ولو تقديرا نعم طبلة طبلة تايد حيث بقوله طبلة صارت لما هذا الخبر قدي ماذا الخبر وصل أم لا وصل خبر قال الخبر وصل ولكن ليس بطبلة وأنه ماذا واندى الخبر وصل واندى فقال وصل طبلة تايد هذا الوصل الذي هو طبلة قال يقع في جواب الكيفة وصف فضلك يقع في جواب كيف يعني اوجد لك التعريف تعريف ماذا تعريف الحال يقع في جواب كيف اختر اي يصح اي يصح ان يقع في جوالها وذلك بأن يكون مذكورا وذلك بأن يكون مذكورا للياني الهيئة الدالة للياني الهيئة الدالة على الحال الكابسة المسنا الوصف أم لا الحال؟ إن أصابتي أصابتي أصابتي لفاعل هي مصدور فعله إلى صدور الفعل عنه إلى صدور الفعل عنه أو للمفعول او للمفعول اين وقوع الفعل عليه اين وقوع الفعل عليه اين وقوع الفعل عليه اين ما الغرض من الحال وما فائدة الحال يا اخيك فبيان الهيا الدال على ماذا الدال على حال الفاعل على حال ماذا الحالة الثالثة للفاعل حين ماذا صدور فعل منه جاء زيد راكبا جاء زيد راكبا فراكبا ماذا حال شيء وصفه صدره جاء به لبيان الهيئه هي الدال على ماذا الحاله الثالثه لمن للفاعل حين صدور الفعل اما لا او للمفعول حين وقوع الفعل عليه نعم ضربت النسخ مفعولا من النسخ لما يطوع ماذا؟ الضرب عليه ماذا جليلا؟ محبولا ام لا؟ محب اذا اما لجوان هيئة الفاعل او لجوان هيئة من؟ المفؤول او له لماذا وماذا؟ فواهي الفاعل والمفؤولين معا في آن واحد مثل ماذا؟ ها؟ على ابتداء الرجل في الوقت ها نعم نعم جرامته من الحمل وكيف عبد الله راصدين انا وهو انا وهو هو يعني المتكلم والمتكلم به المتكلم ومن المتكلم والمفعول به راصدين يعني انا وما وكذلك عبد الله فإذا كان لديه اسم الفاعل او اسم المفعول او هيئه الفاعل والمفعول بيان واحد اذا لم فايده الاسم واحد الا لدوال هيئه صاحبها وصاحبها ان يكون فاعلا صاحب الحال او مفعولا او هما الفاعل والمفعول هنا هيئة الفاعل هذا الغرض الاول من هذا الأغراض الحال أو لتوكيد ماذا عامله أو لتوكيد عامل الحال أو لتوكيد ماذا صاحبه توكيدو أغراض الحال أغراض الحال نعم أراح الحال مؤتده نعم أو بها ممكنا لا نعم لدهان هيئة صاحبها صاحبا كان أو مفعولا ثانيا و للتوثيق لتوثيقه صاحبها غير او لتوثيق عاملها طيب هل طيب نعم طيب الى هذا ما شاء الله طيب يعني فماذا لبيان هيئه ساحبها نسال سلمه جاء بيها ذاكره الان هنا ماذا هو الحال بيان هيئه طيب لتوكيد ساحبها مررت بهم اجمعين مررت بهم اجمعين مررت بهم كل اجمعين كل منهم اجمعين طيب اجمعين يا عظيم توكيد لماذا توكيد لماذا لكل من املاه توكيد لصاحب الحال توكيد لصاحب الحال طيب اشكال لماذا او توكيد عاملها نقول نعم، فتبسم فتبسم باحث نعم، فتبسم باحثاً، أيه، فتبسم باحثاً، ولا تكلم، تكلم على سبيل العامل، بسويل العامل، ما عد جالساً، ما عد جالساً ما اذا ما ماذا اغرام الحال الان عرفنا تعريفنا على تعريف الحال وذكية ماذا تسلولات لتعريف الحال ثم يأتي اكتب ولا تكونوا الا نشرة ولا تكونوا الا نشرة ولا يكون صاحبها إلا معرفة، ولا أقبل هذا يكون، ولا تكون إلا معرفة، وصفاً معرفة وصفاً متناسلاً مكثفاً لا. ولا يصر صاحبها إلا معرفة ولا يصر صاحبه إلا معرفة بين قصرين غالبا. ها إذا قلنا الحال لا تكون إلا ما لا كلا جاء عزيز الرواقب الحال نشر جرى جاء عزيز الرواقب من ان تكون ماذا نجل ثانيا ماذا تكون صفة الوصف الوصف